صلاة التوسل لمحيبين العرابي بسم الله الرحمن الرحيم أسألك اللهم فيما سالتك وأتوسل إليك في قبوله بمقدمة الوجود الأول بروح الحياة الأفضل ونور العلم الأكبر وبصاد الرحمة في الأزل وسماء الخلق الأجل السابق بالروح والفضل وخاتم والبعث والنور بالهداية والبيان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كفيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.